وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنات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 اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عبراتي وآم روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحدي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه